يا فتحاوي وروتو حلالي يا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي عند محمد لا حلال ابنات ليلي عمراني يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي وينكم يا فتحاوي اشوف فيكم Yo! يا ابو يا محترم شد والله نار, نار الله يا جاب المي هزكري صادق أول نلخدي نارين يا حلاي يا حلاي يا ماله الله الله الله الله والله نايمين الناس نايمين شو بدي ألف حبايبي. Allah nabi sallallahu nabi Allah ya nabi ya nabi قد سلا عمر نار يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي الله والحامي الله الله الله والله والحامي الله الله والحامي الله حاويه ما شاء الله حاويه ما شاء الله وجينا يا ساميح جينا جينا يا ساميح جينا نثبت خطاوينا يارت الناس في السحة بادي يحظي شوية الناس في السحة عيون أحلى نميهم بسمك يا بو علا بسمALI الزازة وينك يا بو علا وين يارت يا لي Credit yo ц Tortilla المش facial يارت يا علاء أن شوفك بالسحة, يا علاء شوفك بالسحة وينك يا علاء وين الله اكبر يا ريت إخوان العريس إخوان العريس بساح حبايبي وينك يا مصطفى وين وينك يا أبو ديعه نعيونك يا أبو إبراهيم العرب الدم وقلب مو قفوا شويه يا حبايبي الناس اللي hina ya samih jina hnsabid khadawina hnsabid khadawina jina jina jina شب العيونك تمسك الخشب الله يكسر يد اللي ما بده يعزف لحن ابو علا صلي النبي يا مسلم النبي يا جبهان شد يلب علي يا معلاه لحن بهاني صلوا النبي